السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان المبارك نجتمع كعادتنا بدرس من دروس العلم في هذه الليلة فوإذا ليلة الاثنين هو تنكتانا هابا كوسوما دروس زيت الزكوايد، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن على ممر الأيام والوقات، ونادام يمر على مراحل في حياته. وفيه شواغل في حياته نبعات يزن جنة مما يعينه على هذا الأمر نبعات يشواغل أباوزن فكيا منادامه ما تعينه بل هي آفة بل هي آفة نكتيك ما آفة أما يقولون أن نصيب يمن دامكم يميشها هي علم خصوصا أن زمكم سيها العلم على كل حال نذكر في هذا المقام على بعض الأمور المهمة هنا ما يمهم سانا ما أنزو كل مجالس زعيل وسبابه ما ندامه من أمنا نفسيان النفسيان بلا بلا من أمنا فطور سهو بلا بلا فطور يعني عجز كي شيكا فمو فلاني مرانا يتعب نانا چوكا هراك فيحتاج شيئا من الاستجمام والتجدد في الطلب مارك ومارك وكومبوش ومامبو يخوانبو يتمشان غامشا نا ومن الأمور المهمة من الأمور المهمة لكتكامامبو مهم في مثل هذا المقام كدروس لكومبوشانا ni masuala ya مسألة na niyati يعني maqasid niyati yani malengo malengo ya sisi kuka kwenye hili likao madha naqsid na madha naruju ama sal mali muhimu sana mada أقصد lengo lango ni nini bila shaka kila anayokuja hapa kukaa kusoma ana malengo bila mashaka ana malengo na wanadamu malengo yao wote si moja wewe ana lengo hili wewe una lengo hili wewe ana lengo hili hutofali al-aqsa al-maqasid kila mmoja anajua yake ana gani هذا هو إن سعيكم كل أحد يعرف ماذا يقصد ينكت مهمه جوا ممن أجاككاها باكتفت علم قصد ينين ماذا أقصد والأمر الثاني في هذا الفقر الأولى نقوم بها ماذا يرجو ماذا يرجو أن ترد ينين ومكواكه Bila shaki hawezi kusema kwamba yeye hapa hana lengo tatakuwa mwandazimu ana mwandazimu ndio fanya mambo hana malengo Kimuliza tamaa simaiko lakini lazima kila anakuja hapa kuna lengo kwa hiyo kuna malengo ambayo kwamba malengo ya kisheria anotakana na kama kuna malengo mengine kwa juu ayaondoshe yabakiye yale ya kisheria anotakana wazi وهو طلب العلم للعمل عينه ملينق طلب العلم للعمل العلم السلف وسم رحمه الله يطلب للعمل للعمل وأجيلي كوفني يا كازي أنا يكي أكون أمته أنا تفت علم شئك شريعة ولا هقصديك تينها بس ما بمعت فضل دفش بيشار عن جي هاتفت الشغل نجينا بيهان لك نفايك لقيني كما مكوجة كني علمه مكوجة كني قصوم حلقات العلم وما يقصد ما يقصد أن يعمل بالعلم هذا خاسر ما الفائدة من طلبه إذا وقنا فإذا قاله هو قصوم إنما كان طلب العلم للعمل يكو ملين قصي عمل بس هذا خاسر حتى لا فائدة له يطلب هذا العلم الذي يكون حج عليه هذا جسم ليس حج يبوره كيش يوم القيامة وهنا عذر فيكون يعني ممكن لو لم يجي ممكن لكان عنده عذر ممكن الله أعلم لكن إذا جاء إلى العلم نا اقان ما ملنقوا من قينسي عمل الشكهين خسارة نادمكوجا مكمل ومكال مكمل ومكال إذا أنا كوني بل في كتاب الله الله ذم قوما يتلبون العلم ويعلمون لكن ما يعملون ما عندهم قصد العمل ولا في كريكوي العلم يا في آيات ذمهم في آيات بل في بعض الآيات شبههم بالكلم وشبههم بالحمار يحملون العلم على فهوك صدي كي فني أكثي مهم مسان يهن جامبو مهم مسان كسام علم فني بدينياته يسيف آفة يمام ويكتور قنيلنيك يدور إنما تطلب لتعمل حتى تنجو يوم القيامة هذا هذا ما لينقول علم سما قاديل عمل صالح إلى أوكوك نذهب هذا القصد من طلب العلم وماذا ترجو وماذا ترجو من الله وترجيننيك الله سبحانه وتعالى ترجو مرضاته والجنة hindi malenggoh na atarajani na taraji ako na ataraji ay phepo Subhanahu wa taal. Ama atatoka ko nihi jada na malengo ngine yatulobal ngil liumaribehisufah. Hindi malenggoh yaké. Wata ni piti ay himasala na nandikamones ko ba maminipikus izayli kumliko. Ah, hindi aha. Oo ay shangya ko niyong tago shapan. Asha ngayah Kwa mchegwa shukawa Limaada yuridu yunadhir asufaha Atakushindana na masafihi Wa nyamazishi Mutawaza Mutawaza akum nyamazisha Mtu safihi Ah, wait, wait Mutawaza akum nyamazawaya Lakin yiha nyamaya Atapigya kalayla kila sikra Kwa kushughalika naayya Atayyisumbwa Awa yumari bihal ulama Awa atakushindana na alim Min anahalil alim Atulabu alim Nijinimpindu Nika yiju yakin Nimonashin ألك اللي هذه مقاصد شيطانية أو يطلب العلم للوظيفة هذا قصده حتى أتوظف حتى أجت شهادة ثم بعد ذلك أتوظف لا وسيك ملينك كم هاي هاي مامو هي تبعيا ما في حاجة أن يقصد قلنيك أسبابه يومي صم علم وتأهلك عندك أهليّة مجرد ذلك يدخلك في التدريس هذا واضح ما احتاج أن تطلب لكنه يكون أهليّة والله ما في حاجة وتوجك وكتشايك صمّش أمسته وتتجو وتوكشا وتجو يبغو كشا ها بستاق يبان لكن اللي ما عنده علم لازم أفتح جيبي عن عن يتأخدين جذابا ما عنده لازم نا كلاكِ كمبيئة لكن الذي تأهل للعلم وقصده العمل ورضى الله سبحانه وتعالى يأتيه الله بذلك. يأتيه الله بذلك. الله سبحانه وتعالى تمسخر شيء أسباب ذلك. لذلك السلف كان عندهم كلام جميل في هذا المقام في هذا الباب. أظن واحد اسمه من وجبتك العلماء أظن مالك بن دينار مالك بن هو تكلم كلام عجيب والله يعني استوقفتني حقيقة توقف في نفسك تقول شوف هذا الكلام جميل جدا جميل جدا وهذا يدلك على فقه السلف وهذا يدلك على فقه السلف لكن بالصلاف الصالح كانوا فوقها في هذا الباب، واللي فهموا ما لين قاصم النين، والله، واللي فهموا ما لين قاصم النين. لذلك هاي منينه يتوجب منك فقه، ما هي جاهد؟ من كذا منين ما يميزني تعلم أن هؤلاء أهل العلم يقول في كلمة بسيطة قال من طلب العلم. من طلب العلم لنفسه يكفيه القليل، من طلب العلم لنفسه يكفيه القليل، ومن طلب العلم للناس فحاجات الناس ما تنتهي. آتوا يتجهي وتكون أنشان جزء، أنشان جزء، وأتضربها أساسا كم كمزة كنا نيجي ناتوا لو تسمع كونك يانجو مارا كتزا سكتشيني نجوي أك حاجات الناس ما تنتهي لكن قال من طلب العلم لنفسه حتى ينجو نفسه يعني أو كوك نفسياك يتنعذب إذا كان هذا قصده كفيه القليل وخل المين يبارك الله فيه هذا يبارك الله في القليل يبارك الله في القليل يبارك الله في القليل إكي أوه يا سما قاعيلي يا كوكوكا معناه ان مولا وكو عمكوا انفسكم ساسا ويهوا اسوما كتفوتها هيقيا يا كجي اوكو نفسيكو نا كجنا سوى نا عذاب ايكتطلب القليل. القليل منه يكفيك حتى تبلغ الى مرضات الله سبحانه وتعالى لماذا لان القليله القليل الذي فيه إخلاص كثير لأن الشيء القليل إذا كان فيه إخلاص يكتوجك بمعه سكدر بثين لذلك دليل يكون دليل أقول به في نبوة فهم سلف كنتنيش هاي منينه نعلم منين عبد الله بن عمر إيش قال قال لو علمت أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني سجدتين قلت لك لا تركت العمل استاهل ان يكفيني يعني, يعني لو نجوا كما الله سبحانه وتعالى حتى نيكباليا ركعتين سجدتين يعني ركعتين لو هي ذي ركعتين نينا يقين نكفغلو ني كتاب ونكوانيشا زيمكباليوا هذ ركعتين بس نحتاج حتى نكوغ بس نتكاني فقط يديني كنون معنى ذا كن يديني مش كده يعني لأن العبرة نجات أنفسهم. العبرة والكو مزنتيون كجيوكون نفسزاو. سو كصمام كم هو آه ما شاء الله لبتيه هو. هو الصمام ما شاء الله هو. آه ما كان هكذا. هو تفتك وقوق أنا عذاب شيخ ما يبالي الناس اللي من تكلم ومتكلم. نقوله فقير عبد الله بن عمر. شكله لا. لكن يكونيني صهيزي أنا إن لا أقع عبادة هالشيء. قسم حجوي غيب. حجوي الشأن في تقبل. الشأن في تقبل العمل الله كسمان لو عالمتم كأنا يقين كجواكم مهيز ما أنزلنيكم بليوة القليل هذا الذي في إخلاص ما العمل خلاص منك الله كبالي عمل بقية نه خلاص كونه إن ما نهيز ركعتين زي اللي كونكم يخلص يمتوشى سميوناتوشى كنامد الله ده مثل هذا الكلام من طلب العلم لنفسه يكفيه القليل يكفيه القليل يعني الخالص وسببه العبرة التقبل. الله أني أكبالي سوى مجرد جمع جمع جمع من دنبيه يوكو ثانية يوكو ثانية الأشياء في تقبل الله هذا العمل يامي كبالي عملياك أما الله سبحانه وتعالى هكوي كبالي ميروديشا فسباب من جوانا رياء أو سمعة أو شرك أو غير ذلك واضح ومن طلب العلم للناس Zasayeh <laughs> hey, malengu yake angalia ya watu watu spishi utamboa kiwango gani kiwango fulani flan biyo na kutefuta, uhu huh? Eh? Aki maliza acha choke, me maliza me eh kwa kwa kwanza chagina kimezuka, hiki chama kaya Sasa zasama huu mamba mapi ya kuta kongezo kahani ndani tena, kikikikiki huh? Ma ta ntehi, hatu koma huyu, aki maliza nafikiru umra komezi ya takaanza amal kuna cha amal, ndani biyo kutefuta tukanz, ma ta ya amal. العلم التي تجمع هي اللي مبسطة كوسانيا. تناو كاتعانا كو كوي توميأ بكويماليزا تناو. خلاص. لو ما نهبانا كسم القليل يكتيك لأنك تعمل به. وإذا عملت به يبارك الله لك فيه. كمان ها سلف كانوا والذي يجمع الكثير إذا انتهى من التجمع متى يعمل؟ خلاص ضعف حتى بنان. إن شاء الله خلينا أن نجمع ثم بعدين نعمل لا. لأن حاجات الناس ما تنتهي شيخ ما تنتهي الناس دائما مشغلك نحن نطلب العلم لأنفسنا وأهلنا ناس أما كون الناس يطلب العلم للناس كيف سيكون الناس واتو تنستمر إذا يكسر كوباتك وانجوي جميع من سنتصوت و و هذا شيخ الله هذا ما ينفعك والعبرة بالحقائق والعبرة بالحقائق ولا ها يا منينو يا هو موجه كذا سالفه ها منينو هنا معنى انه الطلاب عن عن الاجتهاد لا هياكو هو كوانتي ساسا يواونجا مويا الطلاب كسوما لا يايو باكوينينه يايو تابو كومبيا كيدوغو كي na ikhlas cha tosha kuliko kingi bila ikhlas حمانشي كينجي تنجح خلاص هكيفا؟ أنتبهوا آه يعني كي أكيد هو تنجح خلاص يا توشا إذا نكينجي خلاص أو لا هذا مفهوم كلامه ما يعني التبسيط كم بحتاك يوادش وترى في الطلب لا هو كان يوازن الإخلاص كان يوازي المسائل الإخلاص حتى يفهم الطالب حقيقة الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هذه تنبيه مهم من هذا الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة وهي في الحقيقة يعني ينبه الطلاب ويذكرهم ويذكرهم سكوزورة الفاني طالب هذا نكبوك ماذا يقصد في علمه أما مسائلك يكون الإنسان من بداية من أول الأمر هو يطلب للوظيفة أو لغير ذلك هذا ما ينفع ما ينفعه نمران والله حاوانا وصوماكم للنبهاء هو ملذك صوما ولا هو الله ونيمة توفيق هو نيمة توفيق لماذا لأنه يتاجر بعلمه هو قرأ ويتاجر به ويتاجر بعلمه فيمنعه وينعه الله التوفيق هم بتوافق أكمنية أهليا ولو تخرج ما تخرج لكن تم في حقيقة الواقع ما عنده أهلية لماذا؟ لأنه قصد قصدا آخر أميكوسوديا ماللينغويا كيدونيا ما ينبغي لأن طلب العلم قربه لم بغي أن يتمحض الإخلاص فهذا حقيقة موعظة عظيمة من هذا الإمام لنا كلنا صوت الذين في هذا المجال مجال الطلبة wa min shiddati hathari al-salaf kwa zile hathari zao sanana hibab wa li kwa kila wa kiyaribu kujirakibisa kwa lango kila wa kiyawna bahagaw bahagaw hawa jimakini kabis hawa jimakini kabis haasim haa khalas basmim in shay Allah ikhlasin nao minna vajiyona na kan ikhlasi hiko ala kila wa kimuliza ma na tefuta sino na tefuta يعيش على ذلك، هي هذا هو الذي يعينك. هنا كتبت مقامات قصيدية، لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ليس كلنا نظنه خيرا تم تمتني خيري، تمت رجخي. الإمام هل السنة والجماعة في عصره؟ لكن لما سئل ذات يوم يا إمام هل طلبت العلم لله؟ ang sasagala siya ay isang tulang nag-aawalisa. Hal talhal talamb taligmal ng Allah, wajeh o litafoot ang iligmal jawab, nagawa siya. faaziz. Ama faaziz. آه نكون ران نكون ران نستوك تل قال فا قال أما لله قصوى علم لله هذا عزيز فعزيز يلجم بزitto سلام جيس نيجام بزitto ساسا ميمونيان إلى ميمو نلمع الله أكبر, هذا إمام هل زمانه مامو أحمد رحمه الله قال أما لله فعزيز ولكن شيئا أحببنا fa-talab-na. Lakini, ilmun kito tu me-penda, fa-talab-na tu ka-nza kutifuta. Allahu a'alam, yani, hal-talab-na lillah, lahu, aw-lighayya, Allah a'alam. Lakini, shay'an ahbab-na, ilmun kito fa fa-talab-na Kwa yvo? Kwenye gurupu ya venye kutifuta, nimo, nime Ama kwenye gurupu ya wale kwenye zaidi, nimo kwenye ya au ها أني ما تلاقيني ماله فهم وهاي ما ماله صفات الله ونجدو ملاو سبحانه وتعالى نجدو مين نفسيا كم من نفسي أدم وضع فيها لهم تواضع يكوسمها منا هذا من من التواضع من هذا الإمام هني تواضع قامد الإمام أحمد ليشك صدق تمضنية خلاص تمضنية تقوى ثم ذني خير والله حسيبه لكن الحكم الذي ما ظهر لتظهر شمت لنه كم يناشر والله سبحانه وتعالى يعلم السرائر وما في القلوب لكن حسب الظاهر الناس يثنونه بالخير واتوت ونمسفه وخير لذلك علمك جيوك تصير وبال تصير وبال مقاصد علمك يهربك Inakua wabal yani nimatesu kule mkiwa malengo ya elimu ikiwa siku siku ajili ya kuitumia ile elimu nikukusanya tu kuambiwa ninayo nyingi etara baba na ms kaza tumuona kiki kiki eh mpaka mimba stakubakishe elimu siju kote mbobea kule ati kila mahali ayamembobea kiaa malengo ni nini isti'in bihi bil ilm la nimebona nitaka baadaye kihitajika فنهي نكو ساوا كي تجيك فنهي نكو ساوا هذا غصبه الله ستعلم هذا سيكون فيه يوميزاك ستزمين داف يقول أنتك قوينيك إلى مهالي كي قوسوا حاوا نكو ساوا شوف هذا غرف مسكين مسكين والله يعني لو علم لما فعل ذلك هنا ما نحجي لكم هنا ما تفعله هو الصوم هو الصوم سانا لكن هو الصوم ودرس ودرس ودرس لكن ما فقه نهيب فانو متملت وليزيقوني حديث كنا أرضا مزقاما أجاذب قبلة الماء قبلة الماء لكن ما تنتج ما تنبت يعني أمام هذا علم نينجي لكن ما عنده فقه حاجة حاجة لو أنك فهموا فقه إلى علم أنك كوانا مالينجو كما هاي tumkut, tumkut, henda bio siya tapos huwak kuchabara eh? Shigas do, Allah kita eh? Ketchup lang na fasih na may nagkupeka inalan, eh? Allah mista. Ithis kung wihin do kast. Dizalik a ulama kadayman wakionawatu Sharia wana mas na wano askitikia kwa zahabu hali mateso shetana na watia khauf nama muflani nasoma wanaona mru kutatua tatizo kumbe siku tatua adhunu bila bila imamu ahmad kuna kalima rahimahullah na kalam jamil min babi nasiha lilulama kana ya rahimahullah rahmatan عزيز علي عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن يقول هذا عزيز علي عزيز علي يعني ثقيل إلي جام لن يومي زمير ريان يقول عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن لا هذا سبحان كيف تذيء الدنيا تذيب مثل هؤلاء العلماء اللي وعد صدورهم القرآن إن العلم وما بيب في فواضو علم أسمع ما أحمد قال شو كمها أنك أنا عندما بينا دنيا دنيا وما قال هذا عزيز عليه هنا مثال أشوك مها ما ينبغي الله فرع الدنيا أشوك مها هاي باسيكم الدنيا دنيا يقولها كسبوا ما بيب علوم علم كن يكفوا علم ما يقرب إلى الله <متحدث> أه مام ممكن ها كبار العلوم كميزك ممكن بفهمه ما يفقهونا فقه الدنيا لذلك الإمام أحمد قال هذا الكلام من باب التحسر كان يتحسر الكويكز كتيكا كيوزنيش وصل دنيا ولا أهل العلم اللي حملوا القرآن قال هذا عزيز علي عزيز علي لماذا لأن هذا ما هي مقصدهم قصبي الكسيمة اللي جاوا كفانيا حالي كما لذلك العلماء وانا نصيحة نيجي سنقوص هذا المكلام و هذا الباب نسيسي نمهيم سنمارة ومارة كوزنغم زمن النهاية كوانيا ذيكاو ذا علم خصوصا في البداية وانزا ذيكاو ذا علم يوت إلمتو أكيكم موشا كلا موانزو كلا موانزو على شان ينتبه هذا الأمر وإلا إكيوة تكوة وعينتو حتى تكون موشانا تكون قوينا نحن نبتوكا ولكن هذا الى غفلة من دامه تمكن لكزيد لكفينيكا لكفينيكا لكن أكفتك تكون موشا مرة بعد أخرى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا رضي يكون فعيشا وإلا تكون جهود زبوري وَلَهْكُنَا فَيْدَهِ هذا الفقر الأولى يعني العلم يطلب للعمل لا للشغل آخر العلم يطلب للعمل القصد الثاني منه القصد الثاني من طلب هذا العلم الشرعي هو لأجل الحذر هو لأجل الحذر من الغواية والغلالة، هاني كاتك ملهم ومطلوب شرعاً، لماذا تتعلم حتى أحذر حتى أكون حذر من الصوما وتفت علم مقابا نكشكو أي نوع العلم هي؟ نتبقى نهذاري عن سبل الغلالة ننجي أو حتى غضت، وهذه أيضاً فائدة عظيمة من طلب العلم. Wa min al-makasid al-hasana Filih. Manto kikusuliyya malangu hain Hain do malangu mazuri Kwa nyo talabu la ilm. Kwa nini wa soma? Tu miyambiyo atun yoko ya Na Allah, ales kathari? Kuwa anfusakum. Wa ahliyikum nara. Sasazilinjiya za motoni Kama huzinyui. Huwa umidikinka na moto? Ha, ha, una hujifan loti. Lakini ukisoma. Kupata kujuan barabara motonini iti Kwa malengwa ya kuyipuka Haa, huu nga msumadi mzuri Hindi utalabele ilm Kwa hiyo wa hada al-kasta alhazar Al-hathar An-subul al-ghiwaya Al-subul al-walala Kukuhana hathari Kukuhana hathari Nanjia za upotemu Au njia za shari Kwa sababu hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala Ami umbana ibtilaat na nikatika iptila mtihane lo tupa Allah s.w. kwenye hii dunia Alitupa viongozi wapotofu Viongozi wapotofu Waliosoma yu, yu ilimu Wakawa walinganizi Na hawa Allah liwataka wapatikane Imtihane wa mtilaan lena Kutuwa tahini sisi ye Tamfuata huyo da'i ao tuta mfuwata da'i l-khayr. Wabih. Kwa sabi dunyani kuna da'i wawili. Hii haipengiki. Yiku ndani hadithi na ayah. Hazi pingiki. Kuna da'i l-khayr. Ndani ya uli mwengo. Na huwe ondo da'i ya tako msikize, mfuwate, usomekwake, mfuwate barabara ya kulekezi. Ala fundani ya uli mwengo kuna da'i l-shar. Kuna watu kazi yao upeleka ujumbi wa shetani. Kazi ya shetani msaidiyah. Kutifta Kesho motoni. Wapata kuwajirani na ibilisi. Wa mtoeketi ya siwipu kiawa. Hawa ya duatuh sharr. Duatuh Hadithi ya sema hawana watu kwenye barabara. ya, Duatuhu na ala abuabi. Jahannam. Duatuhu na ala abuabi. Jahannam. Hawa na kwenye milango ya moto. لذلك في حديث ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل ربضان قال هذا الكلام ما قال يا داعي الخير أقبل ويا داعي الشر أقصر ليس كذلك واضح هذا لذلك الذي يبغى يبغى الخير والذي يبغى الشر هذا كل هذا من الامتلاءات الذي خلق لنا الله سبحانه وتعالى من أجله ويبسوطة تقتلنا حذارك وصمع علم ما لم يأبيل النيني أن نحذر عن هذه السبل، واضح نويون شارنه ويأبوك وسيجي وكجي وكسكوم وكإنجيز وسباب يجهل وشاريه يكاكوكيا وصوم ونروي ولي وجيغ واضح na mtu akikuelekeza barabara ya batil mngepana huko siende kwa sababu usoma kwa malengo yale hujasoma kwa wadhifa aliyesoma na tetefta wadhifa huwa taharamu taeepuka eh ndio sekana kuna mtu usoma kwa wadhifa kujepata riziki itafikia mahali ile elimu yake atisahau <laughs> kama atambana kikibali chako kilivo kimevuka miaka yake bana anayerudisha nyuma kuingia kwenye miaka shughuli tangia tarudisha rudishi utasahau elimu yako yote endama nafaa kwa sababu alisomea leo dhaifa akotayari kurudisha nyuma kabisa tarudisha nyuma kile kibali adanganya fute miaka yake ayeke miaka ya nyuma limada lina talaba lidhalika eh yale ndio alisomea eh hayajasomea kwa elimika yeye amesomea kupata yale sasa toa kumambia vipi atadanganya bila shaka لأن طلب العلم ما هي طلب العلم لينتفع به في مصالح دنيوية والعياذ بالله نحابا الدنيا أبو تلوانق كسيسانا تلابله تموين فالإنسان يقتصد في أمره يطلب الدنيا ما يكفي أما عمل الآخرة يطلبه للآخرة ما يطلبه للدنيا Amalia akhira itake kwa akhira. ifanye kwa ajili ya kutaka akhira. Sino kutaka dunia. Na hivi limo Allah nabotaka. Hataka hataki shawaid kwenye ibada. Antakun mukhlis. Mukhlisan lillahi. Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo. Hii ni tambi. Mbawukamba ni Kwenye hiki kikao Kabla. Ya kusoma darasa zetu wa mazukwamba. Tumipanga. وصومة. أما كهوسو كتاب ما شكوان ما إن شاء الله تعالى التقوى كدرسو سيكو كما هي أو اللقاء كما هي <تصفيق> نتراجي من مفكيشي و سلام نكتابه كتابه مهم سانا سيسي طلاب العلم كصومة na kitabu kinazungukia. Hii kilma yangu loambia. Ito kitabu chazungukia hapo kama kutakafu kuhanga. Utakuta kina alish, kinatibu mambuhayo. Makase. Naibada kwa mani atakasio Allah. Kwa hiki kitabu muhimu sana sisi kukisoma kukifahama. Wama kutiba fi hathal babi mithlo. Ulama asema katakahim langwa hakujandikwa kama hiki. Min ajmari kutiba ala litilaqa fi واضح هو كتاب عظيم تراه كتابا كاغدا في حجمه صغيرا لكن فيه من الفوائد العظيمة كما سترون كما امتقفون إن شاء الله تعالى كتاب كما هي كتاب هي مشايخ زيته ونتوسيا وكبتيا مارك ومارك وأسبابه مؤلف وياك كتاب. نعجوبة، عجوبة والله في عصره. عجوبة. نع شاء الله تعالى تتطور سهامه يا درسا أو نصو يبينه يا درسا. قلزة يا باعدي. يا نصير أيهون. أباهم يديك كتابكم من هذا. لما حتى في حياته عباد. عبار، قوالي أهل الإيمان والعلم، كتاب جنين، كتاب جاء ن رسالة، ن رسالة سندفويل، كتكات، توسط، نا أصل يا كتاب جنين سؤال، ن سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ليوليزا سؤال تو مع كوصه آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه آية ما معنى العبادة وما فضلها وما حقيقة العبادة هذا مصالة له ليس حقيقة عبادة أما عناياكي أما فضلهاكي أكجيبه يا رسالة أكجيبه يا كتاب يوتي نا علماء هفصل هفصل كي تجيك. نيجملون ويختصرون كي تجيك. هذا المقام ولكن من يقول إذا اليوم بعى قال أن فنرجو أن تبسطنا للقول. تفقولي ترفشي منين خصي قضية. تتكت فامقونا. لو ما أنا نحى أكوا شبيشا رخ بزاف. شيخ الإسلام إنت ميا رحمة الله سمعيني قوامه رسالة ذاك كذلك نسؤولة وصيتية يعني طلب اليوم وصالة حماوية ليس كذلك حماوية يعني سؤالة وصيتية كتبها بين المغرب والعشاء انتهى الوصيتية اللهك والحماوية بين الظهر والعصر انتهى حدا قال شيخ الإسلام كتبته وصاحبه مستوفى نيرده أجان لاز حتى جاء أجان من سرعة يعني علماء يتعجبوا سرعة كوانديكا سرعة انتظام استحضار المعلومات ذاك الحجيبة حتى اي كمبيوتر نفقيري مثل هذا او زي حجيب ودي علماء الكواشف شنغا يأتيكم هون حافظ علماء الكواشف شنغا زوا مسألة namnagyan siya le adil le siya nazo gongan siya nazo takaku yasya niya yawan yasya sukha yano nazo ano nagsukan le musafir okay mano ko dalili za za masala masal dalili za kusu sabr o tapaku ay ne kama ko klik kitu pa ala taoe kama yko kopya to Ajib hindi ayib ayib kanu yatagbun maho man pibdi من حفظ عادي وأنا عم يفادي. متعجبون من استحضار أدلة الموضوع بسرعة. كما سرعة كمبيوترنا بكوكب. وكيساتك تبى سبحان الله سبحان الله. معروف. كتاب كيف يحشد الأدلة من مسألة واحدة؟ يسردها. سبحان الله يعني عجوبة. قمني كتابه. كنا ونديك ونمتوا في بابه في فنه واضح لو ما نكثيت العبودية كثيت العبودية كهوس ما معيبادة نحوال زعيبادة نعدل ذاك وما يخالف العبادة وما يضدها واضح وأهل المخالفون في العبادة رد عليهم أيضا قبوريون ورد على السوفية ورد على غيره kwa ni kitabu muhimu jida ni silaha kubwa utakayoi nayo talaba kwa sababu saa hii mzozo mwingi baina ya tusisi na albid'a neni zaid mzozo mkubwa watu wanasema kwao masala hii masala hii maana ya hata leski hawafikiri hawa jamaa ungekuwa wanaelewa maana ibada nini ungekuwa na hizo balaa zote leo nazo ni kwamba to hawajaelewa maana ya ibada hawajaelewa to law fahimu haqiqata alibada wa maana basi wao wenye kabla sisi kuwaita wao mushrikun ungejiita wewe sisi mushriku ungejiita wewe lakini kwa nini wao sema wao ndio ahli tawhid sisi ndio mushriku kwa nini shehari amegeuza mafhumu kwa sababu hawajaelewa ibada maana yake nini mimi nimemmsikia kwa sikio langu mmoja wao na shekhe wao mkubwa hapa ndani ya Mombasa nimemmsikia unena maneno subhanallah subhanallah sidhani hata kama mtoto mdogoweza kusema mtoto mdogo hasem lakini shekhe ulena alisema shida ya hawa, hawa wahabia hawa shida yao kubwa Hawa elevi maana ya ibada ni nini Haa Ya ibana ndo mzofahamu mkubwa Hawa sikizo fahamu waki wa ibada Sisi hatu elevi maana ibada Tukubali Do maana tuasoma Si maana tuasoma abudhia Nama ya ibada kweli Do maana tuasoma Hatujitakasa Siya tujitakasa Kwa jitagia kusoma kila leo sasa ye hey, bingwa Asema ibada Haa maneno Simzidishi simpunga Biharfe Na wano Asema ibada Ni kujua Kwa yule unayemwe ni mungu Sasa, <laughs> -sa. ikiwa haido maana ibada kuna kafiri duniani Yuko, hakuna kafiri Wachote wa islam Na wachote huabudu. Kwa hivu kwa mafuhimi hii yake Hakuna kafiri Na hii ya pingana na aya ya Allah Uwaladhi khalakakum Faminkum kafirun waminkum. مؤمن وهذا سنة الله لازم يوقف كافري الدنيا إن إيش قال يا سماح كونا ما فهمي من الناس من هيو ولو نعم وين ديا أوكي تأكدي كون بني مونغو وهو أبوه آه كنا محتاج كبار الدنيا كنا باتن هكنا تحتاج كبار شوف الجهل اللي آه. وهذا رأس الصوفية في هذا الزمن الله أستغفر خسة من أم بي chunguzeni uenda pengine wengine mkasema hii ni mubalaga. lakini baada ya muda mtakuja kuelewaona hawa. hawa kwetu sisi ashadda taku liko mashia tusema mubalagha lakini hakuna ashadd min ni ndugu hawa wili kundi mbili hawa ndugu lakini wale wana sharasa kwetu sisi zaidi ni hawa hata kuliko mashia na baadaye mtakuja kuona mazito wa ashadd musmatah an khafifu hawa ndo khas min ambi hatta kuliko arrafid lian arrafid amruhom wadih hatta lawa badai sunnah hada hiyo sunnah hatutaki wala tuna halakana hawa tumegeuzo sisi ndo albid'a wala sunnah kubwa sisi alsunnah ya jamaa Sisya toimba sisi alsunnah jamaa ah kumbe sunnah kitu kizuri maana majlis funacho ah hadha وهم الذين دائما من مر العصور لونو صبوا الموحدين فانتبهوا قوي ما معنا تجلس كصمة كتابك مهيك سيسير في كوبا ليه واتين تسمشان لو بتجويا ييجي مشقما بس تواتين تبين نفس تسمشان والله تتحجم من أحوال هؤلاء لكن لو أتفهموا حقيقة العبادة wa maana al-ibada wa adillat al-ibada na adhabu ya ule ambaye kama hatofanya ibada hiyo eh wallahi hata takhjal tastahi kunakumbamba mwingine kama naitwa mwa wako huko hai utaona haya kumlekea mwingine kuliko wallahi utaona haya lakini watu wamekosa haya wamekosa aibu wamekosa Allah سبحانه وتعالى نوّاكي ونوّاهم النفس الله سبحانه هذا من باب قلب المجن شيطان قلب لهم المجن عجوزين الله الله هذه تنبهات صوت هتديا لزمت فهم أمهيم وهي علم تناصم نقوم بعدك صوما يبقى زكاهه وهو العمل الذي يصدق حكنا إيمان يا إيمان منين وجمع أما أيك إيمان يا منين إيماني كنا بعدا منين وما تينو نإيمان سكو نعمل يكون لفائدة يوم من الله لا شيء صفر فالإيمان قول وعمل ما هو مجرد كلام من تسمع لا إله إلا الله ثم يشرك الله ووهي كتابه كم كي أكردي ما كندي مبين يأهل يا بدأ عباد الأوثان والقبور والصوفيون الخرافيون ها جروب بيلي هي كتابه نردكوا نكما مين بحافا كنيكو نجيب تسكيه تكيسكيه تكذب لك سماج كتابنا منا يا دماعنا مسي شنعا هالاتو تشوك ين شكل سلام مسي شنعا كيدو قصه هيك اه وطب الوهابي بن الوهابي شكله كابي بن يقولون كده بنتيمية هذا شكل سبنتيمية نهوم تمني دروس كده قو أنا ترجمات الكتب مجلدات تم دروسه حاليا كده قو مونة نمنجامي الله الممنية نعمازك حاوما حاسين يحسدونا والله يحسدونا نمانا ونمسمي ورونجو ومن بلكا مامبو أمي بيتيا محن ميني شكل سلام رحيم Mwisho yule alo chochewa Aliona haya kenda hali ya mwisho yu wakataruha mwomba msamaha nisane Yule mwonyi hakim aliona Aliona Mimini mimdhulumo hibwana Iye mwonyi ah Wafikira hama watu likuwa takastarega masisi Kani matezo sheikh Watu wamepata mibata tabu Kiza watu kita kitukani halil alilm hapa Miskitina kiyo na yumuikul mzunguka. Haa, na walewatu mskiza. Ufajakishaye. Zasata nipatya furusa kutukana ma ulama. Wa angaliyan na wangu. Humbu wane wana pupuputika. kama bisi. Allah yurina kudratahu moja luandama ulama suna maangaliyan. Kama abisi ya mamufil na wupasuka. Paa. Zima. Hathi Allah Allah fi كلما يكون بيكيد أهل الحق سيكيده الله وإذا كاده الله سيدرقه ويوبقه سبحانه وتعالى الله أنه يكون هناك هل يكون هناك هل يكون هناك ملوكة سبحانه هذه أهمية هذا الكتاب نميك يوسيك كتابه تتكوجي كزنغمزا كيكاو تشكوانزا كيانزا كتابك وميكو كي تفتيري إن شاء الله كتابه إيكو مكاتب أو أو المهم. إيه PDF أكية، معناته ها بمكان تبي سناني كم تكيباتا. أوكسجيو كم كيكو دي الريبوني، أهم. إيري موجود PDF أكية وما يزكتة فوتا. إن شاء الله تعالى قد يتعرف شم. لفظ كيدا كي كاو الله تعالى. فتanza مقدمة نالت تعرف بالكتاب. نو مهم ويك كتابه. نمنج زيدي إن شاء الله. لفظ ترجمة موجزة مختصرة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآفة تتوانا مضمون يا واضح إن شاء الله هاتف يتكويا كيكاو شنقين بإذن الله تككاو إن شاء الله انبيا كتاب شنين أنا يجب أن إن شاء الله تفوت أظن أن مكاتب كمازيق ما أدري اللهم إلا أو Amwayazi, but insha'Allah PDF mwaza kutumiana Alaf, baada dhalik Intwa ka-printi Mwaza kufuatina, insha'Allah ta'ala, wabih Naktafi bihada Kwaaliyo insha'Allah ta'ala Mimin takwamwa ni kukoma Naha maninu mafuban ba kwamba Umiskiya, aktafi bihada Al-Qadr wa Allah ta'ala A'lamo wa sallalawala Nabiye Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i